Suk al tisa, al tida. Kaf semr la hulila, walaghtur tur miftila. Al minala wa al antila. Aynina tisbaht al wila. Aynina tisbaht al wila. Hattiyahina tshil al shila, wa kamenya tdu al ارض Atabu semri al khila. Ardi al hibal wal antila. Ardi al لو جل الاصلا ما ارقوش بسجن البوستة دي الصحبة يصطى وقت الحكاية بنباكيوش ما فيش خاسس فيها قشو وسطينا وينخو في احساس ما بنحسوش طول ما خايفين وانا بقضينا قدقني على بتشوفنا وغوش طول ما خايفين وانا الشبح والامبراطور والله غلب الدنيا دي خيشه <تصفيق> <مش> بالشبح <تصفيق> والامبراطور يا عيال ويبطون دغمتيكه الفرحه على المظمرات دي السلاح يلا يا حريك انا عايز اشوف مين الرئيس في السبه دروك العمليه والصوت هيوصل لك يا رئيس والارض كده هتطلع ميه يغرق بيها كنه ويبلي مش شايفين والدخلويه والنجم خيشه الليله عايز مش شايفين والدخلويه والنجم خيشه الليله عايز تنشفني مسكتي ليه يقعد كده يسبنا عليك انتوا انتوا عايزين ايه قلنا انتوا ما عايزين مني ده احنا مش عايشين في بيتنا انتوا انتوا بتحسبني احلى بوست ارسنا رجوله مش قولوا فكاوي ولا ضرب نار ولا في حمطه ولا تسلح بدنا تسلقي بلد كنت ملي عصرنا ما هي مش عي ولا حتى شتيمه ما كنت اصفر ولا سماه كاربين افيهم في الشاي الدنيا ديات بتعزبكو احنا اللي بنعزمها يا طيب يا ابن بقشار انا الغار تبتقي العركي ونقل حي يا ابن بقشار انا الغار تبتقي العركي ونقل حي يا ضح بخلهم ما تدحيلك لو انت مشي على سكة سفر Bizarre, بس he's كل اللي planning. They say مش crazy. They say it's crazy. I'm not crazy. I'm not crazy. I'm not crazy. I'm not crazy. I'm not crazy. I'm not crazy. I'm not crazy. I'm بتموت crazy. ما not crazy. I'm بحبر crazy. I'm not crazy. I'm not crazy. I'm not crazy. I'm not crazy.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 لو هتزولولي يا عمر ما صحبي سبني فقركة لو اسطور انا دو حمد دولي يا, يا دي احلى عيشة انت جاهتك يا ابني ايه احنا عندنا اسنا مشيشة يشبه بقصدالي غرب اسلح شرق او غربي يا دنيا اقفل وشوفي حربي نسعر عشان قادر هتشوفو الويل البيده جارح وصلع وسارح يخز يقتل اي عويد ده يحط عليك ويعور فيك المتمكن احمد بيك وده اختاك مدر للنار البطل ده كان ينقرر افضط لحظ المليان من مرعب عبد شعبان احنا لعله الكل يجاله والجرح يجيب ما من فرجله فراجله بس وده بحي مبش تمسيه العنتيل تاخد من الدنيا فراق على امين عمي الحلاق يجي هرانكش يعمل نوة لو يا ابني تموتوا المدمر حموا كوتوا سهيلف بأي زقاق عشان خاطر خمس العلاق إذا خافوا كيريو من دخلت حودة ستيريو اسمح مني الخلاصة عندي أخطر شاب موت خلي الحلم حقيقة الحب والمضي فوقي ديقات قتل جيش وحاربها هبقولي ده ناس بيلي لي والقولي هبزيح معادي الثلاث المشاكس يا ده اسمع مني هقولك ايه احمح راح يا حديد تيجي كد يا عم وهعلن حربي كأدي كديم كريم العربي اللي بستوي العاملية يا